جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ كثرة في السنوات الأخيرة لبس بدل الرياضة وعليها أسماء لاعبين من غير المسلمين والدخول بها إلى المسجد النبوي وبعضها عليه شعارات النادي وغالبا ما تكون شعارات مسيحية عليها صور. فنرجو التنبيه هذه حقيقة يا اخوان من الظواهر المؤسفة المؤلمة المحزنة بين شباب أو في شباب المسلمين وبدون مبالغة أقول أن بعض الشباب جعل ظهره وصدره لوحة إعلانات بدون مبالغة جعل صدره وظهره لوحة إعلانات إما لممثلين ماجنين أو ل كثرة فاجرين أو حتى احيانا كلمات تكتب على بعض الأقمصة أو الفنائل كلمات فيها دعوة للفجور وإلى الفساد ويضعها الشاب ولا يدري ما هي فأصبح الشاب يلبس هذه الفنائل وجعل ظهره وبطنه كما قدمت لوحة للإعلانات لأعداء دين الله سبحانه وتعالى والواجب على المسلم أن يربع بذلك وقول السائل أنهم يأتون بها إلى المساجد هذا أيضا أعظم في الإشكال وبعض الفنائل فيها صور إما صورة لاعب أو صورة ممثل ثم تكون الصورة في صدر الإنسان أو في ظهره أمام المصلي الذي خلفه فيجعل أمام المصلي صورة واحيانا صورة حيوان وهذا كله من كله حقيقة من قلة الدين وقلة الأدب وقلة الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والواجب علينا أن نتق الله في أنفسنا وأن نتق الله عز وجل في, في, في المساجد بيوت الله خذوا زينتكم عند كل مسجد ونراعي أيضا حرمة المساجد والأماكن الفاضلة ونبتعد عن مثل هذه الألبسة التي اغنانا الله سبحانه وتعالى عنها بالالبسه الطيبه السليمة من من من هذه الأمور نعم يقول فضيله الشيخ ذكرتم فيما مضى أن من علامات الكبيره التشبه بالحيوان فنرجو التوضيح أن من علامات الكبيره التشبه بالحيوان هذه اللفظه ما اذكر انها يعني انني قلتها فما أدري هل الاخ متأكد أو لا؟ الكبيرة ذكر العلماء لها لها علامات من علاماتها تصدير الأمر باللعن أو الطرد من رحمة الله أو الوعيد بالنار أو النهي عن أو أو حرمان دخول الجنة والإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه الكبار ذكر علامات الكبيرة.